موسوعه النابلسي ت للعلوم ل الاسلاميه ل منهم يا أهل يثرب لا مقام أهل لكم ر ف ج ع و ا و ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبي يقولون ي ق و ل و ن إن بيوتنا ع و ر ة وما هي ب ع و ر ة إ ن يريدون إ ل ا فرارا ولو دخلت عليهم من أ ق ط ا ر ه ا ثم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 يا نساء النبي لستن ك أ ح د من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أ ع د الله لهم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 واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهروا لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا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 يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أ د ن ى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته ي المنافقون والذين في قلوبهم مرض و والمرجفون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 فيها أبدا لا يجدون وليا أبدا لا ولا موسوعه النابلسي ي ق ل ي ن ل ع ن ا ل ل ه و أ ط ع ن ا ل ر س و ل ا وقالوا ر م ي ه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 فبرأه الله م م ا ا ق ل و ا و ك ا ن ع ن ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا